يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث فيهم رسولا من يتبعونهم يتبعون ويعلمهم الكتاب وإلحكمة وإئكان من قبل وإئكان من قبل لفي ظلال مبين وأخرين منهم لا يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله. والله ذو لفضل العظيم مثل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئش مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله قل يا أيها المبين هادوا إن زعمتم, إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم ولا والله عليم بالظالمين قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهاد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 فَاتَّقُوا الرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاطِقُكُمْ ثُمَّ تُرْجَعُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وقعوا إلى ذكر الله وذروا خير لكم إن تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله وابقوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا فِتْنَةً أَوْ لَمْ وَنِفَضُّوا إِلَيْهَا وَشَرَكُوا كَطَائِمًا قُلْ مَا إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ